عطف مسق تال بحرف متبع عطف مسق تخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى اموك فيك صدق ووفا وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرء لكن طلا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني فاتبوعه كصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأن بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذف هاء من وبانقطاع وبمعنى بل وفت تك مما قيدت به خلت خير ابيح قسم بي او ابهني واشكك واضراب بها ايضا نمي وربما عاقبت الواو وإذا لم يلفذ النطق للبس منفذا ومثل أو في القصد إما ثانية في نحو ام ذي وامناي وأولي لكن في أو نهيا ولا نداء نو امرا أو إثبتاً تلا وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثان حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير منفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود الخافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتا في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهن التقي وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا